حتى إذا أتوا على واد نمل قالت نملة يا أيها النمل دخل مساكنكم لا يحطم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون